فَمَا فما كان قَوْمِهِ قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 115. 114. قدرناها من الغابرين 115. وأمطرنا عليهم مطرا 116. فساء مطر المنذرين 117. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أَمنْ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَضَ وَأَن زَلَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا وَأَن زَلَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَام 119. بحذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعذلون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 111. إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض 112. أإله مع الله قليلا ما تذكرون.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 في السماوات والأرض الغيب إلا الله وَمَا يشعرون أيان يبعثون بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفرون إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا اَينَ نُورُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ أَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أي يَكُونُ رَدَفَ نَفٌّ بَعضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُنْطِقُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَثَرُ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لهُدًى 114. ورحمة للمؤمنين 115. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 116. فتوكل على الله إنك على الحق المبين 117. لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عن ضَلَالَتَهُمْ إِن إل تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مسلمون.